ش ر أعوذ ب ا ل ل ه من ا ل شركه ي ط ا ا ن ل ج ي م مس وإذا الناس د ع و ب ه م غير ر إ ل ي ه ثم إ ذ ا أ ذ ا ق ه م منه ر ح م ة فريق منهم بربهم ر ي منهم ش ك و ن ل ي ك ف ر و اجتماعي بما ي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 اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون فات ذا القربى حقه والمسكين وبنى السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله و أ شركه م الهدى م وما ل ح و ن آ ت ي ن ر ب ا ك ه دعويه ا ف ا ي ر ربحيه و ذات آ ي ت مضمون من زكاة ت ر وجه اجتماعي ل ل ل ه ف أ ئ ل م ض ف و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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء, فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ن فترى الودق يخرج من خلاله ف إ ذ ا أ ص ا ب به من يشاء من عباده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 فهذا ي و م ا ل ب ع ث و ل ك ن ك كنتم م ل ا ت ع ل م و ن ف ي و م ذ ل ل ع ل ق د ض ر ب ن ا ل ل ن ا س في هذا ا ل ق ر آ ن م ن كل م ي ل ولئن جئتهم ب آ ي ة ليقولن الذين كفروا ان انتم إ ل ا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إ ن وعد الله حقا ف ص ب ر إن وعد الله حق, فاصبر إن وعد الله حق